يقول هناك بعض الدعاة في القنوات الفضائية يقول أن إبليس لم يكفر بالله ويقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح معهم فما قول فضيلتكم هذا إلحاد والعياذ بالله هذا إلحاد وتتليب لكلام الله كلام رسوله فإن إبليس <تصفيق> فسق عن أبي ربه كما في القرآن فسق يعني خرج عن عن ربه فلعنه الله طرده وابعده هل الله جل وعلا يلعنه وهو غير كافر هل يطرده من رحمته غير كافر إذا كان يبلي ليس ساهرا إذا ما كفر على وجه الارض الله العافية هذا مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما قوله صلى الله عليه وسلم في النساء مع عقل ودين هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ذلك فقال في انقصان عقلها ان شهادة المرأة ان شهادة أن شهادة المرأتين شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد هذا يدل على نقصان عقلها وعدم ضبطها الشهاده الشهادة وأما نقصان دينها فلأنها يمر عليها أوقات لا تصلي سبب الحيض والنفاس بينما الرجل يصلي دائما هذا وجه نقصان عقلها ولا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ملحد. نسأل الله العافية فالمرأة هناك صداق لوردين شاء أم أبا الله خلقها كذلك الله خلقها كذلك وليس الذكر كالأنثى نعم.